صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم بالامس ما قرانا التعبد والتوصل لم نقرا كان الكلام في في أين درس الماضي صحيح هذا الدليل على الترخيص يعني ش يعني إذا أحرمت وألبست الإحرام. لا, لا الكلام بعد الإحرام في أثناء الإحرام في أثناء العمر أو الحج هل يجوز لي وأنا محرم أثناء الأعمال ان أفطال؟ قبل الاحرام لا في اين في غير مكه لا, لا ليس واجبا فانتم على هذا البحث تصبحون من اصحاب القول الثاني او الرابع انتم من اهل القول الرابع الان يعني تقولون الامر يرجع الى ما كان قبل المنع صحيح هذا قول الرابع من الأقوال أيضا المصنف يقول بغض النظر عن السابق إذا جاءت الآية وإذا حللتم فالصاد لا تنظر شيخنا إلى ما قبلها هذه الآية وإذا حللتم فالصاد الصادو أمر صحيح الصادو أمر والمفروض الأمر يدل على الوجود المصنف يقول نعم إذا لم يسبقه منع وهنا في وإذا حللتم موجود منع يعني قبل ان تحل من الاحرام يمنع عليكم الصيد السلام عليكم بعد ان تحل من الاحرام المولى يقول الصيد هذا امر المصنف يقول لا على كلامك انت وكلام السيد تكون تكون من اصحاب القول الرابع الذي يقول الامر يعود الى ما كان قبل المنع ان كان قبل المنع نادب فالامر بعد المنع نادب صحيح، نعم، نعم. هذا المثال الصالح كان هذا الكلام يأتي، نعم. البعض أشكال عليه. وقال هذا المثال ليس أمر بالوجود صحيح حتى قبل المناف. الأمثلة البقيه موجودة. هذا الأشكال صحيح في محله نحن إذا تعرضنا إلى إن قلت قلت في هذا البحث يطول الأمر. ولذا أنا في بعض الأحيان أستغني عن هذه الأمور حتى لا يطول المقام وإلا قد يكون عندي كلام أحيانا في بعض الأمثلة. أو في بعض الآراء أيضا بس الكلام فيها يطول البقاء فيه هذه المشكلة ما لا إذا كان مريباً ويحتاج إلى شرب الماء. نعم، لأن شرب الماء يضر. نعم. ما؟ لا، هذا الماء. شرب الماء. شرب الماء سيدها قد يكون محكوم بالأحكام الخمس. صحيح؟ لا. مباح. صحيح. صحيح. لا. هنا المثال يقول إذا كان شرب الماء يضر بالمريض والطبيب قال لا تشرب. منع. ليش؟ قال شرب الماء يضر بالصحة. لا تشرب الماء. فلم يشرب. بعد أسبوع قال له اشرب هذا الآن مهدد, مهدد. الكلام في المثال إذا كان شرب الماء يضر بالماء حسقوا بالأمثلة قد يكون في نوع من تسامح أحيانا قد يكون في المثال نوع من المسامح فلا تدقق، وإن كنت أقول دققوا ليس عيبا بس على فهم المطلب لا تدقق في المثال قد يكون المثال أحيانا في نوع من المسامحة وفي الحوض عندنا قاعدة المثال يقرب من جهة، المثال يقرب من جهة، لكن يبعد من جهات وجهة واحدة. صحيح؟ صحيح. لا، إشكال إشكال الصيد في أوليه صحيح. يقول بالنسبة إلى الصيد قبل الإحرام ليس واجبة. أصل الصيد، أنا, أنا أصل الصيد ليس واجبة. الآن صحيح؟ إلى لبس الإحرام. منع الصيد عليه خب على المولى ان يامر هذا امره واضح انه مولى الوجوب لان الصيد أصله ليس واجبا صحيح اي فعلا السيد قال هذا كان الكلام حتى خبى هذا الامثل الله كان الكلام في التعبدي والتوصلي انتهينا الى بيان هذه الامور قلنا في التعبدي والتوصلي يوجد بحثان البحث الأول في معنى التعبدي والتوصلي وقلنا في معناهما يوجد هناك تعريفان المشهور وغير المشهور التعريف الأول ما ذكره المصنف قال يقصد بالتوصلي ما كان المطلوب أصل الوجوء أصل الإيجاد في الخارج من دون أن يكون القربة قيدا من دون أن تكون الزوائد مطلوبة على أصل الإيجاد المطلوب الوجود فقط نعم اتيانه مع معنية القربة هذا يزيد في الثواب قلنا بالامس صحيح لكن شرط القربة ليس قيدا القربه ليست قيدا او شرطا في المامور به التوسط اما في التعبد فيشترط إتيانه من الفاعل بطريقه خاصة وتلك الطريقه الخاصه ان يصدر من الفاعل مع قصد القرب مع قصد القرب فلا يكتفى باصل الايجاد بل المطلوب إيجاد الفعل مضافا إليه ايضا شيء آخر وهو القربان ثم ذكر تعريفا آخر وقال البعض ذكر أن التوصلي ما كان داعي داعي الآمر معلوم عندنا ما كان داعي الآمر معلوما عندنا بخلاف التعبدي، ما كان داعي الآمر غير معلوم عندنا طب إذا هذا التضحى وصلنا إلى هذا الإشكال الذي هو محل البحث في هذا اليوم المكلف مرة يعلم أن الواجب المطلوب منه قد يكون توصلي أو تعبلي يعلم مرة هكذا فإذا كنت أنا أعلم أن المطلوب مني الواجب التوصلي جئت به والنية ليست شرطة في الإتيان تعبدي اتي به مع الني هذا إذا علم لكن في بعض الأحيان لا اعلم كلامنا إذا لا يعلم المكلف أن الواجب المطلوب هل هو واجب توصلي أم هو واجب تعبدي لا نعلم علينا واجب لكن لا ندري ما هو هل توصلي أم تعبدي خب إذا علم المشكلة محلولة الكلام إذا لم أعلم فما هو الأصل هنا يعني أنا ماذا أقول الآن هل أقول توصلي هل أقول تعبدي ما هو الأصل المعمول به عند الشك عند الشك في أن الواجب على نحو التوصلي أو على نحو التعبدي، هل الأصل في الواجبات أنها توصليات أم أن الأصل أنها تعبديات؟ المصنف يقول اختلف العصوليون اختلفوا في الإجابة على هذا السؤال. لكن أولا نريد أن نبحث عن منشأ، يعني عن سبب هذا الاختلاف بين الأصوليين. لماذا اختلف الأصوليون؟ المصنف يقول اختلفوا، بعضهم قال الأصل في الواجبات أنها توصليّة، ولعل البعض قال أنها تعبدية. لماذا اختلفوا منشأ الاختلاف من اين نشأ هذا الخلاف في ان الاصل في الواجبات ما هو ناشئ من هذا البحث ناشئ من هذه المساله وهي وهي ان المولى سبحانه وتعالى ان الشارع المقدس هل يستطيع هل يستطيع الشارع أن ياخذ هذا البحث من أدق البحوث ومن أهم البحوث فالتفت إليه جيدا لأن هذا البحث هنا يأتي وفي بحث قادم بعد ما أدري الجزء الثاني ايضا يأتي هذا البحث أو لعله الثالث أيضاً يأتي هذا البحث هل يستطيع المولى أن يأخذ قيد أن يأخذ قيد قيد قصد القربة شرطا في المأمور به او لا السؤال هل يستطيع المولى أن يأخذ قيد أو أن يأخذ قصد القربة قيدا في المأمور به أم لا في بعض الأحيان في بعض الواجبات هناك قيود المولى إذا أراد هذه القيود يصرح يصرح أحيانا مثلا مثلا الصلاة عندنا تتكون من عشرة أجزاء إذا عشر جزء تسعة أجزاء فتخب إنا لله الصلاة لنفرض أنها مكونة من عشرة أجزاء ومن أجزاء الصلاة من أجزاء الصلاة السورة من الأجزاء فالمولى إذا كان يريد السورة الفاتحة تكبيره الإحرام تكبيره الإحرام الركوع أسئلة أخرى بعض من الأجزاء المعروفة إذا كان المولى يريد الصلاة مع الأجزاء تامه فلا بد أن يصرح بما يريد يقول اريد الصلاه مع السورة مع التكبير مع الفاتحه مع الركوع بعد بل موجز جزء احيانا الصلاه فيها شروط الشرط قبل الصلاه فيها شروط من شروط الصلاه من شروط الصلاه ان يكون الانسان متوضعا طهاره بعد لا صلاه الا بطهور من الشروط الطهاره بعد من الشروط الاستقبال من الشروط الساتر اللباط فاذا المولى يريد الصلاه مع الشر او مع الجزء لا بد يصرح واذا لم يصرح المولى نفهم من عدم تصريحه أنه لا يريد لا يريد فنقول الاصل الآصل الآصل من الإطلاق. من الإطلاق حينما أطلق المولى أنه لا يريد عدم الإرادة صحيح؟ نقول لا يريد هذا في أجزاء الصلاة في شرائط الصلاة خب هل قيد قصد القرب كذلك؟ يعني المولى إذا كان يريد قصد القربة لابد أن يقول فإن قال فهمنا أن الصلاة تعبدية إن لم يقل فهمنا أن الصلاة توصليه قصد القربة كل جزء في الصلاة يعني المولى إذا أراده يصرح وإذا لم يصرح نفهم أن المولى لا يريد هل هو كذلك؟ يعني قصد القرب أم لا؟ أصل السؤال واضح؟ هذا بحث مهم في الأصول بحث مهم في الأصول وله ثمرات عديدة المصنف يقول أصل الاختلاف في التعبدي والتوصلي ناشئ من الخلاف هنا هذا محل الخلاف البحث هنا نحقق هذا البحث ثم في نهاية المطلب في نصف صفحة رح نقول أن الأصل في الواجبات التوصلي أو التعبدي الآن رح نسكت ما رح نجيب عن هذا السؤال رح نجيب عن البحث السابق رح نجيب عن هذا البحث أن المولى هل يقدر على هل يستطيع أن يأخذ قصد القرب قيدا في المأمور به أم لا من قال الجواب من قال بأن المولى يستطيع أن يأخذ قصد القرب قيدا كالجزء في الصلاة كالشرق في الصلاة من قال أنه يستطيع يقول إن أخذه قيدا صرح به أنه يريد هذا القيد نقول تعبد إن لم يصرح إن لم يصرح بقصد القربة إن لم يصرح فنستفيد من إطلاقه وإطلاق المولى حجه إطلاق المولى وسكوته عن بعض القيود حجه عليه لنا مثلا المولى يقول لعبده المولى يقول لعبده يقول أكرم أكرم جاري جاري زيدا وعنده من هنا جار زيد ومن هناك جار زيد مثلا العبد عند الإكرام اكتفت أن أحد الزيدين هذا الزيد الذي في هذه الجهة عادل وزيد في تلك الجهة ليس عادل شك العبد المولى حينما قال اكرم جاري اكرم جاري هل يقصد زيد العابد ام يكفي اكرام اي واحد حتى الفاتح من الزيدين خب نحن نقول له ايها العبد المولى اطلق المولى اطلق ولم يقيد بالعدالة او عدم العدالة فنستفيد من عدم تقييده لزيد بالعدالة المطلوب إكرامه بالعدالة نستفيد أنه يريد أصل الاكرام احدهما هذا أو هذا ما عين ما قال العادل أو غير العادل فنقول الاصل, الاصل في إطلاق المولى الاصل ليس, ليس إرادة زيد مع القيد زيد المطلق زيد العادل فقط صرمه الفاتق ايضا سقط ولو كان المولى التفت ولو كان المولى يريد اكرام زيد العادل لوجب عليه ان يبين أن يقيد وحيث لم يقيد فهو يريد الاكرام يعني الاطلاق حج على المولى للعبد حجه على المولى للعبد اتضح هذا من قال بأن المولى يستطيع أن يأخذ قيد قصد القربة في المأمور به كما استطاع أن يأخذ الجزء والشرط خب نأتي ننظر في أمر المولى هل أخذ قصد القربة قيد أم لا إن أخذه نقول أراده مخيدا إن لم ياخذ وهو قادر على التصريح ومولى حكيم ولا يعبث مع العبد ولا ولا ولا إلى آخره فما دام المولى لم يقيد وهو قادر كما قلنا فنستفيد من إطلاقه أن الأصلاء في الواجبات أنها على نحو التوصليات ما لم يقيد المولى اتضح هذا القول هذا القول الأول فالقول الأول يقول المولى يستطيع أن يأخذ قصد القرب قيدا كما يستطيع أن يأخذ الجزء في الصلاة والشرط في الصلاة شيخنا الواب اتضع هذا القول ومن قال القول الثاني ومن قال ومن قال بأنه لا يمكن للمولى أن يأخذ قصد القرب قيدا بل يستحيل ان يؤخذ قصد القربه ايضا من قال بانه المولى لا يستطيع هنا بعد لا يستطيع ان يقول ان الاصل في اطلاق التوصليات اساسا لا يستطيع صاحب هذا القول لا يستطيع ان يتمسك باصاله الاطلاق خلاف القول الأول، القول الأول يقول يستطيع، فما دام يستطيع ولم يأخذ القيد، نتمسك بأصالة. أما هنا في القول الثاني، أن تقول لا يستطيع أن يأخذ، فكيف تمسك بالإطلاق؟ من يتمسك بالإطلاق، صاحب القول الأول الذي يقول يمكن، ولأنه يمكن ولم يأخذ. الأصل عدم العرادي تمسك بالأطلاق اما في القول الثاني أنت تقول بأن المولى لا يمكنه لا يستطيع لا يقدر تصرح بهذه العبارات ثم تقول أتمسك بالاطلاق لا لا يمكن لماذا لا يمكن يقول لا يمكن لا يمكن لأن الأطلاق ما هو تعريف الاطلاق ما تعريف الاطلاق ما هو تعريف الاطلاق تعريف الاطلاق. الاطلاق المصنف يقول حتى يتضح لماذا لا يمكن نقول لكم عرفوا الاطلاق اولا نعرف الاطلاق تعريف الاطلاق الاطلاق الاطلاق هو عدم اراده التقي التنزير قيت. قيت فيه كلام الإطلاق هو عدم إرادة التقييد. التقييد لكن لكن لا مطلقا بل عدم إرادة التقييد فيما من شأنه أن يقيم هذا بعد فرض مصطلح جديد شنو معنى هذا الكلام شنو معنى لا مطلقا كما المصنف يقول وانما في ما من شأنه شنو معنى هذا الكلام هل بين الإطلاق والتقييد العلاقه بين الإطلاق والتقييد يقول علاقه تقابل العدم والملكة عدم والملكة التقابل في المنطق قراته على اربعه اقسام بحث التقابل في المنطقة التقابل إما يكون تقابل النقيبين أو يكون تقابل المتضايفين أو يكون تقابل المتضادين أو يكون تقابل الملك والعدد ملك وعدد يعني ماذا ملك وعدد لا نقول لفاقد الملك مطلقا أنه فاقد الملك يعني مثلا إذا جئنا إلى العمى والبصر ما يمكن أن أقول للجدار أعمار عجيب لماذا لأن الجدار مو من شأنه ان يبصر حتى أقول هو أعمى أقول أعمى لمن من شأنه كالإنسان أو الحيوان أن يكون ولم يكن بعد مثلاً مثال العزوبة والزواج أأتي أقول الجدار أعذب، هذا الكلام ما يمكن. الجدار أعذب، الجدار خف، خلي جنب الجدار جداره، خلي جنبه، وعقد عليهما، قل زوجت الجدار بالجداره، لا هو يقول قابلت ولا هي تقول قابلت، ما من شأنه أن يكون كذلك؟ نعم نقول للإنسان ونقول لأكثر الاخوه هنا نقول الجدار. عذاب الأكثر أو الكون الأكثر الحمد لله ها؟ لا لا لا فنقول لأحد الأخوان نقول عذاب لأن من شأنه أن يكون متزوج ولم يتزوج واضح الملك والعدم فالملك والعدم نقول عدم الملك لمن من شأنه أن يكون مالكا لها ولكنه لن يبلق نقول العلم والجهل سعى على قوله تخلوا هذا المثال الحديث في محل كلام نزاع بيننا وبينك بعد. واضح الملك والعدم المصنف يقول الإطلاق والتقييد إطلاق والتقي بينهما ملك وعدم علاقة بينهما. تقابل الملك والعدم. لماذا لأن لا يمكن أن نقول أن هذا مطلق، أن هذا مطلق. إلا فيما من شأنه أن يقيد ولم يقيد مثل المولى يقول صلي صلي هكذا يقول فلا يمكن تقييدها يمكن تقييدها صلي مع السورة صلي مع الركوع يمكن التقييد المولى لم يقيد فأقول هذا الكلام مطلق مطلق لماذا؟ لأن أقول يمكن أن يقيد يعني هنا من شأنه التقييد المودة لم يقيد، فأقول مطلق. لكن بالنسبة إلى قصد القربا، صاحب هذا القول الثاني، قصد القربا يقول لا يمكن أن يؤخذ قيدا، لا يمكن أن يؤخذ قيدا، يستحيل أن يكون قيد. إذا استحاله تقييد، استحالة. الإطلاق ليش لأن التقييد هنا مستحيل فالإطلاق ايضا لأن أقول هذا مطلق إذا كان يمكن التقييد ولكن في بعض الأحيان بعض الأمور تقييدها مستحيل إذا كان تقييدها مستحيل فبيمكن أتمسك بأثارة الإطلاق لأن التقييد مستحيل هذه العبارة تضحت دققوا في العبارات جيد هذا البحث من أهم البحث. في أعيده مرة ثانية لو اتضح اتضحها اتضح عند الزنا الحرام. خوب حتى أجيبه بشيء آخر. المصنف قال لأن لإطلاق معنا معنى لإطلاق عدم التقييد هذا الإطلاق مطلق يعني غير مقيّد. مقيد غير مطلق هاي معناها بعض فليطلاق معناها عدم التقييد لكن لا مطلقا لا مطلقا وإنما عدم التقييد لمن من شأنه أن يقيد ولكن المولى لم يقيد أقول مطلق أما إذا جئت إلى شيء كالجدار كالمدر كذا ما يمكن أن أقول هذا لأنه ليس من شأنه أن يقول المصنف يدعي يقول هنا يقول بالنسبة إلى قصد القربة يستحيل أخذه أكبر عندنا سؤال لماذا يستحيل يجي نحتاج إلى بحث السؤال لماذا يستحيل أخذه نحتاج نجاوب عنه أيضا إن شاء ما يجي في الدرس القادم لكن المصنف يقول قصد القربة يعني المولى ما يمكن هكذا يقول أأمرك بالصلاة أقول له نعم أأمرك بالصلاة أقول له نعم يقول أأمرك بالصلاة وأطلب منك أن تأتي بها بقصد انتثالها فأنا هذا الكلام ما يمكن. ما يمكن لماذا يأتي إن شاء الله المهم هذه النقطة نريد أن نعرف فيها أن المصنف يقول يستحيل اخذ قصد القرب قيد في المامور به يستحيل خلافا للجزء والشرط جزء شرط يمكن اما قيد القصر القرب يمكن حين حقت القرب مستحيل فالاطلاق ايضا فالاطلاق ايضا مستحيل فصاحب القول الثاني يقول هذا الكلام يقول أنا أقول لا يمكن أخذ قصد القرب قيدا بل أقول يستحيل أخذه كذلك هنا بعد نقول له هل يمكنك أن تتمسك بالإطلاق شو يكون جوابا يقول لا لماذا يقول أنتم قلتم لماذا اذا استحال التقييد لأن التقابل بينهما تقابل ملك وعدم إذا استحال أحدهما استحال بالنسبة للجدار أن يكون عذب مستحيل ومن شأنه أن يكون متزوج أيضا مستحيل صحيح؟ أن يكون مبصر مستحيل أن يكون عما يظهر مستحيل صحيح؟ لأن الإطلاق والتقييد أقول مطلق فيما من شأنه أن يقيم الواجبات ما يمكن تقييدها هذه قصد الفرضة. إذا لا يمكن تقييدها، فما يمكن أتمسك أقول, أقول ما دام المولى أطلق ولم يقيد فلا يريد. فأتمسك بأصاله. أصاله إطلاق مستحيل. هذا المقدار حفظوه يجي في الدرس القادم لماذا؟ هذا المقدار إلهون نحفظه لا. التضحى هذا خوف إنقلت إنقلت الامور بين شيئين بين ان تكون مقيده او مطلقه وان تعترفت الان ان تعترفت قلت لا اتمسك باقاله الاطلاق فهل هذا يعني ان الواجب مقيد هل ها يعني الوجوب اما هذا وذا بعد اما مطلق او مقيد فاذا رفضت الاطلاق ماذا بقي التقييد بعد فهل تقر بأنه مقيد يقول لا لا لا ما أقبل هذا الكلام لماذا لا تقبل الأمور بين شيء أين إما مطلقة أو مقيدة وأن تقول لا يمكن التمسك بالإطلاق فتمسك بالتقييد يقول لا لا كلامي لا يعني هذا لأنني قلت لأنني قلت أتمسك بالإطلاق إذا كان يمكن التقييد إذا كان التقييد لا يمكن فالإطلاق لا يمكن إذا لا يمكن الإطلاق لا يمكن التقي راح يبقى المكلف في حيرة إذا لا مطلق تقبل لا مقيد تقبل فالمكلف ماذا يصبح ها يقول المكلف شكنا هنا هنا شكنا شكنا هنا مثلا الصلاة فيها عشرة واجبات مع قصد القربة تصير دعش لكن قصد القربة مشكوك أشكوك هل هو تعبدي أو توصلي؟ قوم الشك في قصد المصنف يقول الشك في قصد القرباء هل هو توصلي أو تعبدي؟ يقول هذا مرجعه مصنف يقول مرجعه مرجعه إلى الشك إلى الشك في سقوط التكليف عن الذم عند الاتيان ناقصه ناقصة لقصد القرب. الشك إذا صليت من دون القصر الشك هل سقط الأمر؟ يعني مرد الشك هنا إلى هذا الشك، إلى الشك في أن الاتيان بالمأمور به ناقص العض أو الفرد الجزء المشكوك وهو خذ القربا، الشك هل أدى الطلاب كامل؟ العقل ماذا يحكم؟ العقل يقول الأصل الاصل العقل يقول الاف قبل الاتيان بهذه الصلاة التي ينقص فيها قصد القرب قبل الاتيان بها لما كانت مشغوله مشغوله بان عليك الصلاه خب بعد الاتيان بهذه الصلاه التي نقص فيها قصد القرب بالشكل الازال اشك خب هل هل فرغت ذمتي من الاتيان بهذه الصلاة الناقصة للقص، الأصل شنو؟ هو فرغلو عدم الفراغ، الأصل ماذا؟ عذ، الأصل اشتغال يعني، ذمتي مشغولة، هذا هو الأصل، فلا تفرغ إلا باليقين، وأنا هنا حينما جئت بالصلاة ناقص هذا الجزء، الشكل لازال باقي، يعني لم يختل يقين، فيطلب مني إفراغ ذمتي وإفراغ ذم لا يكون إلا بالاحتياط وهو بالاحتياط أرواب حسن وعيد البحث لاتضح إلى اتضح فحينما قلنا لا نتمسك بالأطلاق لا يعني أن نقول نتمسك بالتقل ولا يعني أن المكلف يبقى في حين نقول له لا الاصل الذمه مشغوله وإذا جئت بالصلاة ناقص هذا الجد تشك هل ذنبتك فرغت الأصل عدم الفراغ وعندنا قاعدة في الأصول الاشتغال يقيني تستدعل والفراغ الاحتمالي فراغ اليقين أنا متيقن ذنبتي مشغولة بمئة خف تتطالب مني بعدين بمئة ليرة للسيد حتى لو قال مئة الشهود شهدوا أنا اعترفت على مئة مو كتب إما إن أنا لو شككت أن ذمتي للسيد مشغول بمئة ليرة شككت ودفعته إليه تس... تسعين ذا العسرة في ذمتي وأنا أشكها الفرغة فرغت ذمتي أم لا الأصل عدم الفراغ. سيد يقول العشر عام الباقي تشيبها أقول له أنت سيد وستادة كوراما يقول هالكلام كله ما يمشي جيب العشر ليرة ما هو الكلام قمتين عشر ليرة فلا تفرغ الذمة إلا بها هذا مذهب المصلف هل لك الحق ان تسال لماذا يستحيل اخذ قصد القرب قيدا في هذا بحث مهم للذكر القادم ان شاء الله اتضح المطلب الى هنا ام لا نطبق المطلب التعبدي والتوصلي تمهيد كل متفقهين يعرف أن في الشريعة المقدسة واجبات لا تصح ولا تسقط أوامرها إلا بإتيانها قربية إلى وجه الله تعالى وكونها قربية يعني القربة إنما هو بإتيانها بقصد امتثال اوامرها أو بغيره من وجوه قصد القربة إلى الله تعالى يعني مرة أقول أأتي بالصلاة بداعي الأمر لأنها واجبة مرة أقول لأنها محبوبة مرة أقول لأيقظ آخر يعني. قربة الى الله تعالى فالقصود مختلفة قال أو بغيره من وجوه قصد القربة إلى الله تعالى على ما ستأتي الإشارة إليها وتسمى هذه الواجبات العباديات أو التعبديات من امثلتها كالصلاه قلنا بالامثل المخترعات الشرعيه والصوم ونحو ذلك وهناك واجبات اخرى تسمى التوصليات وهي التي تسقط اوامرها بمجرد وجودها وئلا يقصد بها القرب صحيح واضح قرب الى الله تعالى مو شرط في طه صليه سوى متنجس سواء قفط او لم يقصد حتى لو القيته في الماء نازحا هادلا غافلا حالما يطرأ وهي التي تسقط اوامرها بمجرد وجودها وان لم يقصد بها القرباء كإنقاذ الغريق قلنا بالامس واداء الدين ودفن الميت وتطهير الثوب وتطهير البدن تطهير الثوب أو البدن للصلاه والا اذا مو للصلاه خل البدن يكون متنجس شنو المشكله يعني خل الثوب يكون الذي البسه نجس ماكو مشكله المشكله للصلاه مشكله للصلاه وللتعبد هذا التعريف الاول والتعبدي والتوصلي تعريف آخر كان مشهورا عند القدماء كان كان عند القدماء الآن بعد ممشوقا وهو أن التوصلي ما كان الداعي للأمر به معلوما وفي قباله التعبد وهو ما لم يعلم الغرض منه الداعي عندي مو معلوم الغرض ما معلوم عنه. وإنما سمي تعبديا لأن الغرض الداعي للمأمور ليس يعني العبد المكلف ليس إلا التعبد بأمر المولى فقط ولذا عندنا في الروايات ما عبد الله بشيء كما عبد بالتسليم التسليم تعبد بها. تفعل هذا ليش أم الله أمر هو أعرف يقول مو مهم المهم أن المولى أمر فأنا أأتي به وإلا ما أعرف العل أو الحكمة أو الغرض أو الداعي المهم أن المولى أمر هناك بعض المتفلسفين أحيانا بعض المتفلسفين عنده النوع من البحوث إذا ما أعرف ليش الله طالب هذا ما أثوي الله سبحانه وتعالى هو المولى الحقيقي وأنت عبد والعبد يجب عليه أن يأتي بالمأمور به علم الحكمة او لن... ان علم الحكمة بها وانعمد اذا لم يعلم يقول لا المطلوب ان يسلم لله سبحانه وتعالى تذكروني في اخر المطلب اقول لهم انك وقال ولكن التأشيف هذا الثاني غير صحيح الا اذا اريد به اصطلاح ثان كما قلنا بالامس بالتعبد والتوصلي فيراد بالتعبد التسليم لله تعالى فيما أمر به وإن كان المأمور به توصليا بالمعنى الأول كما يقولون مثلا مثلا نعمل هذا تعبدا ويقولون نعمل هذا من باب التعبد شنو معنى أي نعمل هذا من باب التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى وإن لم نعلم المصلحة فيه وعلى ما تقدم من بيان معنى التوصل والتعبد المصطلح الأول يعني المشهور فإن علم حال واجب بأنه الحال الأولى بأنه تعبدي أو توصلي فلا اشكال إنما الكلام إذا لم نعلم هل الأصل هذا أو ذا وإن شك في ذلك فهل الأصل كونه يعني الواجب تعبديا او توصليا الجواب فيه خلاف واختلاف عند الاصوليين او بين الاصوليين وينبغي لتوضيح ذلك وبيان المختار ينبغي تقديم امور الامر الاول ان من شع الخلاف هنا هو الخلاف في امكان اخذ قصد القربة في متعلق الامر كالصلاة مثلا قيدا له على نحو الجزء, بعد واضح الجزء او الشرط يعني هل هل قصد القربة كالجزء او كالشرط يعني كما ان المولى اذا اراد الجزء او الشرط يصرح واذا لم يصرح لم يرد ام لا الا وجه يكون المأمور به المتعلق الأمر هو الصلاة المأتي بها في قصد القربة بهذا القيد يعني كقيد الطهارة فيها إذ يكون المأمور به الصلاة عن طهارة واضح بعد والمولى بين لا صلاة إلا بطهور ولو لم يبين نفحا من عدم تقييده عدم الإرادة القربة كذلك أم لا لا الصلاة المجرد عن هذا القيد من حيث هي هي فمن قال هذا القواد الأول فمن قال بإمكان أخذ هذا القيد يعني قصد القربة وهو قصد القربة كان مقتضى الأصل عنده ماذا التوصلي إذا لم يقيد اليوم إذا قيد معناه أرى إلا إذا دل دليل خاف على التعبدي كسائر القيود الأخرى يعني كالركوع والطهارة وإلى آخره. لما عرفت أن إطلاق كلام المولى حجة مثل أكرم جاري يجب الأخذ به حجة على المتكلم للسامع وللسامع على المتكلم أيضا لما عرفت أن إطلاق كلام المولى حجة يجب الأخذ به ما لم يثبت التقييد فعند الشك في اعتبار قيدين يمكن أخذه في المأمور به ويمكن أخذه وهو قادر ولم يأخذه فالمرجع أصالة الأطلاق لماذا نرجع إليها لنفي اعتبار ذلك القيد إذا لم يذكر نتمسك بالإطلاق ننفي هذا القيد ومن قال القول الثاني ومن قال باستحالته يعني باستحالة أخذ قيد قصد القربة فليس له التمسك بأصالة الأطلاق لماذا ويقول تعرف الأطلاق ما هو قال لأن الأطلاق تعرفه ليس إلا عبارة عن عدم التقييد التفت فيما, فيما من شأنه ما من شأنه التقييدها لأن التقابل بينهما من باب تقابل الملك والعدم فالملك هي التقييد وعدمها الإطلاق وإذا استحالت الملكة استحاله عدمها بما هو عدم ملكة هذا خلوه الى الدرس القادم تحتاج الى بيان زائد ايضا وصلى الله على محمد و اله